تعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين هؤلاء